يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يثلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شلآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية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 وَطَعَامُ وطعام الذين الْكِتَابَ الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من, المؤمنات والمحصنات من الذين الْكِتَابَ الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن مُحْصِنِينَ محصنين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 وَإِن كنتم مرضى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أولا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم مِنْ منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن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 ك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي بسطوا إليكم أيديهم فكف فكفأيدיהם أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرض قوموا الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا عنكم سيئاتكم ولا جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ودعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه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 117. كنتم تخفون من الكتاب ويعفو كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 قُلْ فَلِمَ يعذبكم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خلق يغفر يَغْفِرُ يشاء يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ يشاء يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المصير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 إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قربا قربانا فتقبل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ الله من قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الْأَرْضِ لمسرفون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 ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا من قَبْلِ أَنْ تقدروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم.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 والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانك كانا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب آكلون للسحر فإن ذا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 119. يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون 110. أفحكم الداهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون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 فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ناذمين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 117. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 118. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الشح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه بسرطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرطوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 114. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أَيْمَانِكُمْ أيمانكم حَلَفْتُمْ حلفتم واحفظوا كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم لَعَلَّكُمْ لعلكم تشكرون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 يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها, وإن تسألوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها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 اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فانه سر على انه مستحق اثمان فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله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 تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه وَإِذْ تخلق من الطِّينِ كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ والأبرص بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إِلَّا سحر مبين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 قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ نِقُمْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ